اللهم مالك المنقر ملك من وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتخرج القي من الميت وتخرج الميت من, من تشاء تعزل من تشاء وتذل من تشاء فَإِنَّ لَغَيرَ وَتُولِجُ مِنَّا رَبِّ وَتُخْرِجُ وترزق من تشاء dik yes. تونجوا الليلة في <ترجو> النغار وتونجوا النغار في الليل وتفرجوا <اللينا> <ترجو> No, <laughs> من تشاء لا يَتَّخِذُ اللَّهُ من يفعل ذلك فليس من الله في شيء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير <تصفيق> قدير قوة في صيوركم أو تبدو بيعلم الله وَيَا لَمُنافِثِ سَمَاوَاتِ وَمَا فِي اللُّبِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير يوم تجد كل نفس ما غميلت من خير محبرا وما غميلت من سوء أخبركم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله نفسك والله law تطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله Yeah. Oh, yeah. Inna Allah ghafara fe والله سمين يا ماضي طفني مو ا وقفت للنيه انك إنك تستميع العظيم فلما وضعتها قالت رب إن هو أغلم والله عالم بما I oh, no. درست کنید لم <تصفيق> <تصفيق> سلام آمد <تصفيق> وليس ذَكَرٌ كَأُنْثَىٰ وليس هُوَ بِذَاتِ Danân nay nơi اتق قم فلا رب غيرك يكون حسن حسنا گری 네 <목소리도> I'm no. no. سبحانه الله علا yours yeah. yeah. yeah. ونادت الظلملائكة وهو أقرائم يصل Yeah. وقال بكلمة من الله وسيد الله الله uh, I Yeah. تتأيام الله رب واذكر ربك كثيرا من لا تدان أيام إلا مزورات كذب كذب بك كثير وسبح بالعاشي يوم بك <تصفيق> <سؤال> إن الله استفاك وطن قال كل ما لا كان تويا ماي إن الله أكبرك وطفك وطفك على نسان